ذالكا لمن خاف مقام و خاف وعيد واستخف و خاب كل جبار عانيد من ورائه جهنم و يسقى مما صديد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 قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا فَابِتٍ أأَصْلُهَاثَ بِتُ وَكَرعهَا فيِ السَّم دُؤت أُكُهَا كُ حل بِإِابْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِب اللهَّهُ الأأَمثَال لَِّ سِلَ عَهُم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 وَيُضِلّ اللهَّهُ الظَّالِمينَ وَيَق اللهَّهُ مَا يَشَاب أَلَمْ تَرَرائِلَ الذيينَ بَددلَّلُوا نِعمْمَةَ اللهَِّ كُفْرَو وَحَُّ قَوْمَهُم دَرَ الْ البَوض جَهَنَّ مَا يَصْلََونَهَا وَبِسَ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 رَبِّ إِنَّهُمْ ضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إن اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ نادِ بِيتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشكرون.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 وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ